الحمد لله الحليم العظيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العرش العظيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بكل خلق كريم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين المقتدين المتمسكين لهم بالدين القويم أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا وطاعته في الشدة والرخاء ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها المسلمون في زمن ظهر فيه حب الدنيا بمختلف الصور والأشكال يحتاج المسلم إلى التذكير بما يبعثه على محبة الآخرين وبذل الخير والمعروف لهم وكف الشد والأذى عنهم إنه خلق سلامة الصدر الذي يعيش به المسلم سعيدا مرضيا مسرورا مطبئنا ان سلامه الصدر من انبل الخصال واشرف الخلال التي يديك بها المسلم عظيم الاجر وحسن المعابه يقول ربنا جل والا يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم ومن علامات سلامه القلب بعد الايمان والتقوى والتوحيد واليقين أن يكون القلب نقياً من الغل والحسد والحقد على المسلمين. يعيش المسلم مع إخوانه بصفاء قلب وطيب نفس وحسن سريرة. لا يحمل لهم ضغينة ولا كراهية ولا يضمر لهم حقدا ولا غشا ولا خداء ولا مكرا. بل يعيش بنفس تفيض بالخيرات والاحسان والخلق الجميل والصفاء والنقاء فهو من نفسه في راحه والناس منه في سلامه لا ياله الناس منه بلاء ولا شر ولا يقاسون منه اناء ولا شقاء قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. إخوة الإسلام من النعيم المؤجل في هذه الحياة، بل هو في بل هو جنة الدنيا، وبه تكون لذة الأيش، وذلك أن يحدث المسلم على تحصيل نعمة سلامة الصدر. على كل من عاش أو او خالطه بل كل على بل على كل احد من المسلمين قال تعالى في وصف اهل الجنه ونزعنا ما في صدورهم من غل قال ابن عطيه رحمه الله عند هذه الآية وذلك ان صاحب الغل معذب به ولا اذاب في الجنه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 من أنواع الشحناء كلها، ومن البغضاء بجميع صورها قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيُّ الناس أفضل؟ قال كل مخموم القلب صدوق اللسان قالوا صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب؟ قال هو النقي التقي لا إثم عليه ولا بغي ولا غل ولا حسد، رواه ابن ماجه وصحح اسناده المنذر وغيره من المحدثين. وقد أدرى وقد أدرك سلف الأمة رضي الله أنهم هذه الحقيقة، فأملوا بها ودعوا إليها. فهذا زيد بن أسلم يدخل على أبي دجان رضي الله عنهما وهو مريض. وكان وجهه يتحلل فقال له ما لك يتحلل وجهك قال ما من عم ما, ما من عمل شيء أوذق عندي من اثنتين أما أحدهما فكنت لا أتكلم بما لا يأنيني وأما الأخرى فكان قلبي للمسلمين سليما ويقول الفضل بن عياظ رحمه الله ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة نوافل الصلاة والصيام وإنما أدرك عندنا بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح للأمة إخوة الإسلام من الأسباب المعينة على سلامة الصدر الإخلاص لله جل وعلا والصدق معه. والرضا بالقدر وبما كتبه الله جل وعلا للعبد في هذه الحياة واللزوم طاعة الله جل وعلا والإكثار من تلاوة كتابه سبحانه مع بذ الإنسان لاجتهاده في مجاهة النفس من الأدواء الخبيثة كالغش والغلل والحسد. ما أتذكر دائما لما تعود به تلك الأخلاق الخبيثة على الإنسان بالشدر الوبيل في العاجل والآجل، ثم يجتهد العبد بالدعاء الخالص الصادق أن يرزقه الله جل وعلا قلب سليما ولسان صادقا مع عمل صادق. ببذل كل ما يجلب المحبه والموده ويدفع البغض والكراهيه من بذل للسلام وترك الانسان ما لا يانيه من امور الخلق والحرص على بذل العطيه والهديه فهي جالبه للموده دافئه للكراهيه وكذا يحرص المسلم على الدعاء للمسلمين جميعا والعفو عند الإساءة وبذل الإحسان بشتى صوره ومختلف أشكاله القولية والفعلية مما يترتب عليه إدخال الشرود على قلوب المسلمين. فالمسلم شأنه الفرح بما يفرح المسلمين والمشاركة الفائلة بما يواسيهم عند أحزانهم وهمومهم فكن أيها الأبد على مواجهة شديدة للشيطان فهو حريص على إغار الصدور وإفساد القلوب. قال تعالى وقل إبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزق بينهم إن الشيطان كان للإنسان أدوا مبينا وفيما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان أي سأنعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحديش بينهم، وإنما وإن مما يسلم به المسلم البعد عن المجادلة والمراء والمراي والمخاصلة حول المسائل والوقائع والأحداث مما لا جدوى فيه. فهذا مما يثير الحقد والكراهية ويذك الشحناء ويوجد النفرة بين المسلمين وإن مما وإنما يحمد المجادلة لإحقاق حق من عالم ناصح مخلص صادق متواسمن بجميع شروط وصفات وأنا صدي المجادلة والمناظرة وفق أدم وفق أدب جمن وخلق أشم قال الله جل وعلا وقولوا للناس حسنا أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم لسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيم لشأنه وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله الداعي رضوانه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أيها المسلمون إن سلامة الصدر باب عظيم إلى النعيم المقيم قال أحد السلف أصل الدين الورع وأفضل العبادة مكابدة الليل وأقصر طريق للجنة سلامة الصدر فلزم سلامة الصدر وصفاء القلب ونقاء السريرة ولذا حرص المصطفى صلى الله عليه وسلم على تحقيق ما يؤصل هذا الأصل ويدرؤ عنه كل العوارض. والعدواء قال صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث رواه مسلم فكونوا عباد الله اخوانا متحابين على التقوى متوادين وعلى الطاعة والبر متواصين ثم إن الله جل وعلا أمرنا بأمر عظيم، ألا وهو الإكثار من الصلاة على النبي الكريم. اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا ونبي ونبينا وقرة عيوننا. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما تأقب الليل والنهار، ورضي الله عن الخلفاء الراشدين. وعن الصحوع عن الصحابة والآل أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم ونص العباد كل اللهم من أراد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه وجع التدميره في تدبيره يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا أذاب النار اللهم ارزقنا سلامة القلب اللهم ارزقنا سلامة القلب والصدق في الأقوال والأفعال يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا إخوة متحابين على البر والتقوى يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفق خادم الحرمين لما تحبه وترضاه اللهم وفقه ونائبه لما تحبه وترضاه اللهم وفقهما لما فيه لما فيه خدمة الإسلام والمسلمين اللهم وفق جميع أولات أمور المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين اللهم اجعلهم رحمة على رعايهم اللهم اجعلهم رحمة على رعايهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اكشف حمنا وهم كل مسلم يا حي يا قيوم اللهم فرجهمهم المسلمين اللهم فرجهمهم المسلمين اللهم اكشف كربهم اللهم اكشف كربهم في كل مكان اللهم اكشف كربهم في كل مكان اللهم مغني فقيرهم اللهم وشف مريضهم اللهم وهدى ضال اللهم ثبت مطيعهم يا حي يا قيوم اللهم إن نسألك يا غني يا حميد يا قابض يا باسط يا ماجد اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغث ديارنا وديار المسلمين اللهم اغث ديارنا وديار المسلمين اللهم اغث ديارنا وديار المسلمين اللهم بارك لنا فيما نزل من رحمتك اللهم بارك لنا فيما انزلت من رحمتك اللهم اجعله يا رب العالمين اللهم اجعلهم مباركا نافعا للمسلمين يا حي يا قيوم اللهم أنزل لهم فيه البركة اللهم أنزل لهم فيه البركة اللهم أنزل لهم فيه البركة يا حي يا قيوم عباد الله أذكر الله ذكرا كثيرا وسبحه بكرة واصلا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين